وبعد حادثة غرق المركب بساحل كالابريا، تعهدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بالتصدي للهجرة غير النظامية عبر البحر، حتى لا يحدث المزيد من المآسي.